هُوَ الَّذِي قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم وَعَالِمُ مَا تَسُرُّونَ وَمَا تُلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ لَ يأتِكُمَ بَاءُ الذيينَ كَفَنُ مِْ قَبن فَدَ قُ وَبَا أمررِكِم وَلا خمذااب ذلك بأنه كانت تأتيك مرسلكم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِجٌّ حَمِيدٌ ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّهِ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْ نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 البلاغ المبيت الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُبًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوهُ وَتَصْفَحُوهُ فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم إِنْ تُقَرِضُ اللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا يُضَائِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم